موقع رياض القرآن يقدم, يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة, خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا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 ومَن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا مَن ت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور إذا مَرُّ بالنغو مرّ كرامة والذين إذا دُكّروا بأيات ربهم لم يخرعوا عليها صمّا لم يخرعوا عليها والذين يقولون ربنا هبنا من أزواجنا وغرنياتنا والذين يقولون ربنا هبنا من أزواجنا وغرنياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ولائك يجزن الغرفه بما صبرون وينقرون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما كل ما يعبؤ بكم ربي لنا دعاءكم